Come One, two. كيف لا وهو في سفر الحب عنوانا يدن على الحق نمضي واسا يبقى ذكرك في درب الالحان يا هادي الخطو يا من العز حسن يا برق العزم الطا حركت اشجانا ثقيه شهيد myself